يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم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 لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي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 وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إن هم من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي O valóban? Ahol nem látják, akik kifogták, hogy a tenger és a föld كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ وجعلنا في الأرض رواشيا أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجأة سبل لعلهم يهتدون.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 والشمس والقمر كل في فلك يسبحون كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم ميت فهم الخالدون Kölnéfzi a éke a mút, v nabluk a